الحمد لله الحمد لله لرب العالمين الحمد الكثيرا مغارقا طيبا كما يحفظ ربنا ويرضا وكما ينضغي بجلال والسلطان الحمد لله ينفطع على إسن عددا ما حمدت سبحانه الحمدون وعددا ما قتل عن بسليه جلد جلده الغابدون وأشهد عند الله إلا الله أحد من أحد طرق طرق لا والد ولا ولد ربي عزيز صادر له كذين صاحب النملكة في القائمة والعزة في الزائمة شعاهم من غضبه يصفق غضب مولوك أهل العرض ونمحة من غضبك تشفق الروحة ومن غمسة فينا عين السنية فاطرات من غضب ذلك تناء الأرضية ومطرات العين لغاية تجعل السياسة الولية أشد أن سيدنا محمد العبده ورسوله وثبيه ومسططابه ومسطراته الذي أحسن الله سبحانه وتعالى لعمره ترويهم لفضلك وتنبيه على عظم أمر تقال على جمال قائل لعمره فأكلم إذ من أمر كل أسواري أنهار ترشتها أسراك بجهاد متوكية وجلاد متوكية من أجل إزالة الغماء وإزاحة الغماء لتنويض الأسئلة للأنواع المسعدة هنا للناس والجناس من الهدى والفضع لتحليل قاد من رفعة الضلال والفضع وصلي وسلم على طاحب هذا العمر الأعمر والنور الضالي يتبسر الذكر صراطاً وسلاماً نفعانيه إلى مخالي وسيلة ويقنا لنا يا مولانا نجم للشفاع في يوم لا نتعطيه لا نسل يا للجهب القام يا للجهب القام يا للجهب القام وما بعد أخوتي أحفظاً صلي الله قال إن شاء الله بزحموا الأخوان بإلكم وقتين فتاس إشتبكموا شيئتاً بزحموا فمتعاكموا ونخلنا لو بجاء بجاء ورجيت احنا كيف لو انا هنايا نقول له الله احسن ما يمكن ان تفعل في صدقتك ومالك مساله المدح في الاسلام ما كان حاضر مننا حتى ان ما من الايات ما ورد من الايات في حق المسجد لا يونئ على أن الله الضارك وتعالى قد حفى أهل الإمام بأن يجعل المسجد مسكنا لذلك لاحظوا معي العادة منذ آذة إلى اليوم في الطعام والصار ثلاث مرات بيار ولا يكن أحد بغير ذلك إلا من استدر لكن الولبات الرئيسية المعروفة عند الإنسان منذ قديم ثلاث تدودها رئيسيا ولكن مما جاء الإسلام صار علينا أن نذهب إلى المسجر خطمها بمعنى أكثر نحتاج أن نكون في المسجر أكثر من احتياجنا إلى البيت فجأننا نذهب إلى البيت لنقل يحاجة ثم نعود لمسكنة وتراحلون أن المسجد يجب الإنسان أن يتواجد فيه فرق الليل والنهار وهما أحوج ما يقول الإنسان إلى الراحة ولذلك الإمام الراضي رحمة الله عليه صنة ساعة عمل الأعضاء ساعة عمل الأعضاء فوجد وهذا تحق أخذه الغربي يوم صبره وجدوا أن الأوقات التي فرغ الله بتضارك وتعالى سيها الصلوات يكون الجسم أحوذ ما يكون إلى هذه الحاكات التي يجب إلاها من رسول الله وهذه النساء المعروفة موجودة عند أصحاب العلوم الغربيين قد المسلمين نعم ولكم أفضل أفضل الشبكة عن شبكة أثبيت موجودة الشبكة الأولى تخلص الله تشوفوا المنزير و تجعلوك مفتاق و يستفدوا فيما يقول الإسلام والمسلمين و احتوى الله و تستعمل في المليح والقليش تستعمل فيما يغلق و لسه فيما يغلق فيما و عن هذا الأمتالي أقول كانت ناكدة اللي إذا كنت تفتح منافذة تبيتك وتضللها تجذبها وتؤذي الجراع بالنظر فتكون قد في استعملت المنافذة لذلك ما يغضل لك لذلك إذا استعملتها في الوقاع وفتحت ليدغل الهواء وليت فقط استعملتها فيما في يغضل لك كذلك هذه الله تستغل لشكر هذه النعم الكرة التي أتبالها الله تعالى علينا يقول رضونا فبارك وتعالى في فصل صورة من إسرائيل من إسرائيل هي صورة إسرائيل سبحان الذي أكثر بعبده لينا ملي من المسجد إلى المسجد لاحظوا أن كان الانتصار يكون انطلاقه المسجد وغايته النفس فلم يذكر هنا بيت ولا غير رغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر يبيه من باب ديته حائط البراق فلن يسرى من النسج للنسج ولكن جعل الحرم المقصود من دلالة الغاية هو النسج ناسه وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم نجتمع قوم في بيته من ألوث الله بمعنى إذا اجتمعوا في بيته شرس الا تكون له نبي الا نعم كل بيت يقرا فيه القران ويذكر فيه الله هو بيت من بيوت الله قال ان في طسم االبيوت التي البيوت التي يقرا فيها القران تضراها لاهل السماء كما راى نحن من نور فيرونها هذا البيت الذي قرئ فيه هذا البيت قرئ فيه فقراء الملائكة كان نرى نحن النجوم وفي الحديث البيت الذي تقرأ فيه البقرة تنفض عليه خيمة من نور حتى يصبح فلا يحرمها شيطان ولا أي شيء إذن قيمة المسج والتعلق قيمة عظيمة في حديث اتبع للذين اللهم الله الذي يعطف من بل ينقل تعلق ورجل قلبه معلق بالمتاع رجل ما الذي تعلق بالشيء منه عن من من لا يده فقط لا جسمه فقط لا قلبه واذا تعلق القلب بالشيء استظهره الاعضاء تعلق ورجل قلبه معلق بالمتاع وحينما غفر ما يتعطل في الغابه بنا المسجد لأنه بيكون السكنة الحقيقية لبنات الجيل الأنوار فهو جيل الإسلام وحينما اتبه النبي مع سلم إلى قائعة الوطأ بنا المسجد الهترس. وإذ ربه كانت من المسجد أين أنت إلى المسجد إسراؤه من المسجد إلى المسجد فلذلك اتقلت اتقلت الدولة الإسلامية لشفاظها على الصلة التي تغرض الإنسان بخالقه الصلاة مشتقة من الصلة ومشتقة من التصوية ومشتقة من الصلوات فهي صلة بين دار الأرض وهي دفء من مقارس الشياطين والمتاهات والأهوات ومشتقص من الصلوات باحتبال هسانية التوحيد حتى أن سعطان الأمر بأن يقاتل المسلم عنها في صبعا عند القرار فكانت لها هذه المرتبة السراضية التي هي من باب المسليات ولها راقبة المعراضية من باب الصموين والصموين هم العرقان الذين يكونان في رجف فارق العرب في مسابقتها للخيول كانت تسمي فارق الأول الذي يربح السباعة ويتجلى أولا عن الحلبة يقال به المجن لأنه أول من تجلى رقب الحلبة والفارق الذي يحل تانية يسمى المصرح لأن رأسهم في بحذاء صلوى المجلد فكانت الإشارة إلى ثامدة الترخيط بتحقيقاتها والإيمانة متنعة فيها على الأصل هكذا استقلنا في الدولة الإسلامية لأنهم اتطلقوا من المسجد إلى المسجد وحافظوا على الصلة الربانية بالمجم وبين ربهم المسجمون تتالبت عليهم الأمم منذ القديمة في جمن من رسعة سنة نقرأ الصيرة ونرى الإداية التي اشتدت ثم من أجمنة المتواصلة في جمن الصحابة جمن التابعين وفي القرون الماضية حينما انتشرت الهجمة الوحيية والتوسع لإستعمال الذي طار الدول الإسلامية لخصص ولا تزال فلسطين متأثرة بجروح المخالف الصبيونية لكننا نقصد برضع السماوات والأرض لو أننا نفرع من المسجد إلى المسجد لطهرناها من كل جارة هل الشباب يستطيعون أن يحرقوا بالسلم ومن خارجون من الخمارة؟ لا من القمراء؟ كلا من الاعتداء على بنات الناس؟ كلا هل هو يستطيعون أن يطهروا ما جنف من مخدساته؟ لا كلا أصحاب الرجل يستطيعون أن يفعلوا ذلك؟ كلا لأن المتاسب تعلقت لقلوبهم ومن المعضل يقول هذا القلب يجب أن يكون متعلقا بالمتاسب ورجل قلبه متعلق معلق بالمثال لكن واحد واحد هذا الحديث كان هؤلاء رجل قال ورجل ورجل ورجلان ولم يسميه ذكرى ونبكر وقد أتى رجل رجل في القرآن التالي في مكان في مقام المتشي الأثناء قال رجلان وجاء من أقصى المدينة رجل وجاء عجل من أكثر مدينة جاء هؤلاء الرجال حق رجال صدق رجال صدق عكبت اللهم الله وبركات ودعال لكن شينما كان الرجل في مقام خصة فاقدا لرجلته التي أثبارها له الله وبركات ودعال الله وبركات ودعال الله اجئتون البكرا من العالمين ولا يا يقول الرجال فقتل رجل بكر وليس كل بكر رجل الامه تتحرر الرجال ليس بالبكرا اجئتون بكرا من العالمين وتضعون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم فقتلوا بكرا مثل هؤلاء الرجال كانوا سابنة لأجدادنا حين نحرروا دولنا من المستعمل الغافي والآن وردت علينا المذكرة تحط القطباء عن حديث على ذكرى تقديم وفيقة الاستقلال وإن منذ أرى هذه الذكرى بعين نقر نقول أن مجموعة من الشباب يوم 11 يناير سنة أجل سأني أعطى أربعين قبل مرتقة الاستقلال ودعاها بسررا مع جلالة الملك المرسول إلى محمد الخامس وكان حادثا عظيما لا ننزله لكن ماذا تقبلنا نحن بعد ما جاء الاستقلال تبعه الاستقلال الاستقلال ما لم يكن بتحضر العقول لا نمكن أن نزل في شيء هؤلاء قد ذنوا وضحوا ملكا وشعبا ثم جاء الانتقلال ولكن ذات ذنب الأطماع الأجنبية تدور أعينها بزرقة حول الصحراء بل حول الإسلام قاطبة نحن كنا نتذنى أن يأتي الزعيد يرسله به تبارك وتعالى فيأخذ من الحال فيأخذ الخريطة فيمسح الحدود الوئنية التي طنعها المفتأمس فنصبح دولة وأمة واحدة مسلمة من المشيط إلى الخليش طبعا هذا حلم وحلم قد يتحقق إذا كنا مخلطين كنا أبقياء كنا أبقياء ولكن هذا نكتب كل واحد عن الحرب قطني وهذه هي الوطنية الحق وتبطونا لمثل هذه الدكرة تستجدوا منا إعمال المجرون فيما رأينا ما قلنا محمد الخالد طيب الله صراح حينما رجع ماذا قال رجعنا من الجهاد الأفغر من الجهاد الأكبر وعيما قال ما قلت في السنة رجعنا من الجهاد الأفغر لأنها تحرك فيه جسم وتخطط ما هو موجود ولكن الجهاد الأكبر هو أن تجاهد نفسك وتجاهد الشيطاء وهنا متسلم مع عشاء من المهاجر من هاجر ما لنا الله عنه أقول طولينا وطفرنا مهيركم ونتألموا من, من أنفسكم الحمد للدار الضاري والدوت محب التائمين وراصة اليدين والدوت لكن الحمد للأجتماء ومن الأرض وعلى مداد زمن خلود وصلاة رفع شرابه على للقلب الصهور لراسي الحقرين بوعي النور وعلى أهل وعطراف أصحاب مسئلة السليمة والقيلة المستقيمة وعلى من يستمر جداه ومفتة آثاركم إلى يوم الدين والجزاء اللهم صل على سيد محمد الأولين وصل على سيد محمد الآخرين وصل على سيدنا محمد في المنى الأعلى إلى يوم الدين اللهم لا تدع لنا في هذا بلدك ما ففه ولا علباً لذا ففه ولا دينا الى قضيت ولا نسنا الى شفت ولا نسونا الى وقت ولا غائبا الى حظه ولا حاجه في حوائل الدنيا والاخره هي قربك ولا الذي مصباح الا قميته او استضاء يا قضى الحاجات اللهم انا نسالك التقوى والعفاف وان فتح لنا انتصر اللهم منصوبنا في طرق البلاد نميره كل يا ولا تخيفه الرياح يا من لا يشغله سهم عن سهم ولا تغضبه النساء ولا, ولا تغلطه المتارك يا رب العالمين ولا يزيمه لحقه لياماً إذا دعي أجاب نسألك يا ربنا أن ترضعنا استقلال الفلوك اللهم ارضعنا استقلال الفلوك وتحرر العقول أمين. وقوة في مال واتفع السنة يا رب العالمين اللهم حبك وحباً يشبك وحب كل عام يصريمنا إلى حب وضعنا حباً ليك على السلام وحباً يشبنا ليك على السلام وحب كل عام يصريمنا إلى حبنا ليك على السلام بل انتوله من الملكة المكدة إذاء ما قد مؤذة الله بوضعه على درج الهدى ولا ننسى إن شاء الله أن ندعو مع المحللين الذين حروا بلدنا جلالة المرطولة الحسن الثاني خلال الله مع قرارك وتغمدت بضرابي واخذوه محمد قاضي اللهم كل حكم كان للخيار العادل اللهم كل كان للخيار العادل اللهم احفظ المجاهدين الذين قدموا دماهم لتحرير الاراضي وتطهير البلدة المقدسة من الصفيئ المدنس الغاصب المدنس <تصفيق> اللهم إنا نسألك السقع ونسألك العفاة ونسألك الرسق الحلال ونسألك الكفاء الله وطل على سيدنا محمد الأولين وطل على سيدنا محمد الآثين وطل على سيدنا محمد في ملعي العلا اليوم الثين سبحانا ربك ربي عزيزتي عما يسكون وسلام على المشترين والحمد للذات ربنا عزيزتي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الضراط حي على الفلاح قد قامت الصلاة قامت الصلاة الله, الله أكبر الله أكبر لا إله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إيانا نعبد وإيانا نستعين اهدنا الصراط المستقيم احتراط الذين أنعمت عليهم غير المغزوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا انتقم مما عذبناكم انتقم مما عذبناكم منه قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون ظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في أرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه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 اللهم اكرمنا في الحج وما اللهم امنا من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 الحمد لله وفي العالمين الرحمن الرحيم بل في يوم الثين إياك نعبه وإياك نستعين حدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المظفوق عليهم ونفضلين لا تحمل علينا قصرا كما حملته على الذين من قبلنا رحمنا ولا تحملنا ما لا طاقة بنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر فلع الله نشعر لك ونسألنا ونسألنا الله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 possible